ثم بعثنا من بعد إن موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فَمَنْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَمَنْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المفسدين.